وَبِذِكْرِ اللَّهِ نَطْمَئِنُّ قُلْ قَلِ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ قُلْ قَلِ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتي فلا يَقُولُونَ مَتَىٰ أَجَلُ الوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَجَلُ الوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَنْ يَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا حين لا بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد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 قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ بَلْ مَتَّعْنَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بَلِ ٱتَّعْنَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ ننكسها من أطرافها أفآ يرون أننا نأتي من أطرافها أفهم الغالبون أفهم